الطاقة النظيفة البديلة بات العالم ينظر بجدية إلى الطاقة المتجددة بوصفها أحد البدائل لمصادر الطاقة التقليدية والمستنفدة ذلك لأن مصادر الطاقة المتجددة لا تنضب إضافة إلى أنها تحمل مفهوم الطاقة النظيفة هذا الأمر الذي دفع كثيرا من دول العالم إلى أن تولي اهتماما كبيرا بالأحداث المتعلقة بالطاقة المتجددة، لكي تكون في المستقبل المصدر الرئيسي في التزود بالطاقة بدلا من الوقود الأحفوري الذي تشير الكثير من الدراسات. إلى أنه سينفذ يوما ما الأمر الذي يوجب توفير بديل مناسب وعملي له كما لا يخفى أن العوادم الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري تولد انبعاثات مرتفعة من غاز ثاني أكسيد الكربون. والذي يعرف بأنه الغاز الرئيسي المتسبب في زيادة درجة حرارة الجو وتجدر الإشارة إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة حاليا هي في حدود 15% من إجمالي الطاقة المنتجة عالميا وإدراكا من صناع القرار على الصعود المختلفة بأهمية التنمية المستدامة من خلال تبني استخدامات الطاقة النظيفة فقد قادت هذه الجهود أخيرا إلى تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي اتخذت من العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقرا لها ولعل هذا الأمر يعني أنه سيكون هناك جهد عالمي كبير يهدف إلى الاستخدام الأفضل للطاقة المتجددة بما يعود بالخير على البشرية جمعاء وبما يمكن من تأمين مصادر طاقة نظيفة وآمنة للجميع